الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة إن من أجل الطاعات والقربات للتقرب إلى رب البريات خالق السماوات والأرض رازق الإنسان مُجْرِيَ, مجري السَّحَابِ وَمُنْزِلَ الْكِتَابِ يصحابي وَمُنْزِلَ, يصحابي ومنزل, الغيث, ومنزل الغيث, الْغَيْثِ يَا رَبَّنَا, ربنا يَا ذَلِكَ الْكَرْقَ يَا وَاهِباً واهب كُلَّ النعم, النِّعَمِ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى, الله تعالى مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا إلى ربك, إلَى رَبِّكَ أَن تَذْكُرَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَظَمَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى في آيات كثيرة في كتابه العزيز واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة وقال في آية أخرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرة عظيما أين أنت من ذكر الله يا تارك الصلاة يا مضيع الصلوات وصلاة الفجر ألا تعلم أن الملائكة تنزل من السماء لتشهد صلاة الفجر وأنت نائم ألا تعلم أن الديك يقوم يؤذن كل المخلوقات تسبح بحمد الله كل المخلوقات تذكر الله عز وجل أين مراقبتك لرب سأخبرك عن نعم من نعم وسأخبرك لأخوفه ولأحببك أولا نكلمك عن الجنة ما هي الجنة هل تعرفون الجنة الكل يتكلم ويقول بلسانها الجنة وفقط إن الجنة هي دار النعيم الباقية التي فيها الخلود التي أعدها الله لعباده المتقين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 وندخلهم ظلا ظليلا لك في الجنة ما اشتهت نفسك وقرت عينك كما قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تأكل براحتك تأكل وتشرب وتتنعم في الجنة وتحمد الله عز وجل ومن النعم أيضا أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والصالحين والصالحين الشهداء يحشرك يحشر الله في زمرة هؤلاء وكفى نعمة أن ترى الله عز وجل في جماله ونوره وكبريائه وعظمته ألا تصلي بعد ذلك سأخوفك لتصلي هيا بنا نذهب إلى النار ونرى النار سأقول لك شيئا بسيطا عن النار إن أهل النار يأكلون نار ويشربون نار ويلبسون نار إذا أراد أن يأكل يأكل شوك يقف في حلقه ألا ترى ماذا يريد يريد ماذا يريد أن يشرب يشرب ماء مغلي قبل أن يشربه يسقط جلده يسقط جلده وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم بفرتك بطنه أهل النار يستنجدون ويقولون ونادوا ما. فنادوه يا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ما كثون قيل أن مالك هل تعرفون مالك إن مالك هو خازن النار هو رئيس رئيس الشرطة رئيس شرطة النار يقولون يا مالك قل لربك يموتنا وننتهي من هذا العذاب لا يطيقون العذاب يأكلون نار ويشربون نار إن ضرس الكافر في النار كجبل ليحر ليستمتع بالعذاب إن مقعدته كما بين مكة والمدينة ألا تصلي بعد ذلك صلي على الحبيب محمد هيا بنا نذهب إلى القبر أيها المؤمن عندما تدخل القبر يأتيك ياك ملكان أسودان أزرقان شعورهما تجر على الأرض يهمهمان كأنك تجري وتلهث من الجري. ألا تخاف الذي سيثبت الذي تعلق بربه الذي تعلق بربه يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقانون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعل الله ما يشاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي